هذا دعاء أمز العرش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عليك يا رب وأسألك بحق بخورمة بسم الله الرحمن الرحيم الإفلام ذلك الكتاب عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامي الله لا إله, إله هو الحي القيوم عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها ما ستقوا ربكم الذي خلقكم عليك يا رب وأسألك بحق بحربة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليك يا رب وأسألك بحق بحربة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض عليك يا رب وأسألك بحق بحربة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لليم صاد عليك يا رب واسلك بحق غربتي بسم الله الرحمن الرحيم اساله عن كان عليك يا رب واسالك بحق غربتي اسمي براءك من الله ورسوله عليك يا رب واسالك بحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تلك الكتاب الحكيم عليك يا رب أسألك بحق بحُرمة اسم الله الرحمن الرحيم الإفلام كتاب كن آياته عليك يا رب أسألك وأسألك بحق بحُرمة اسم الله الرحمن الرحيم الإفلام رات الكهيات والكتاب المبين عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام روا هتلك الكتاب عليك يا عرب وأسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام وأكتاب عليك يا عرب وأسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام روا هتلك الكتاب وقرآن مبين عليك يا رب أسهلك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم أتام الله فلا تستعجيلوه عليك يا رب وأسهلك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسعى بعده ليلا عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة اسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صال بكر رحمة ربك عبده زكريا عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم طهانا أنزلني عليك القرآن لتشقى عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم عليك يا رب، وأسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الأسطق ربكم إهن زجلة الساعة شيء عظيم عليك يا رب، وأسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون عليك يا رب، وأسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم، صورة أزلناها وفرناها عليك يا رب واسلك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان عليك يا رب واسلك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم وعسين من تلك آيات الكتاب المبين عليك يا رب واسلك بحق حرمتي بسم الله الرحمن الرحيم طاس تلك آيات القران والكتاب مبين عليك يا رب اسلك بحق حرمتي الرحمن الرحيم طاس مين تلك ايه الكتاب المبين عليك يا رب بحق حرمتي بسم الرحمن الرحيم الف دامني الناس عليك يا رب أسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الروم عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك الكتاب الحكيم عليك يا رب أسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم ep la من تنزيل الكتاب لا رب فيه من رب العالم عليك يا رب أسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي تقل الله عليك يا رب أسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم الحل لله الذي له ما في السماوات عليك يا رب أسلك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات عليك يا رب أسلك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم يا والقرآن الحكيم عليك يا رب وأسلك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم الصفات صفا عليك يا رب أسلك بحق بعُرْبَة بسم الله الرحمن الرحيم صاد بالقرآن بالذكر عليك يا رب أسلك بحق بعُرْبَة بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم عليك يا رب أسلك بحق بعُرْبَة بسم الله الرحمن الرحيم حامٍ تنزيل كتاب من الله العزيز العليم اديك يا رب بحق حرمه بسم الله الرحمن الرحيم حامي تنزيل من الرحمن الرحيم عليك يا رب واسالك بحق حرمه بسم الله الرحمن الرحيم حامي ايون سين قاف اديك يا رب واسلك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين عليك يا رب واسلك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركتين ما كنا مذلين عليك يا رب واسلك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تأزيل الكتابين تنزيل الكتاب عليك يا رب وأسهلك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله عليك يا رب وأسهلك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتح مبين عليك يا رب سلك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا لا تقدم بين يدي الله ورسولي عليك يا رب سلك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم أوه فالقرآن المجيد عليك يا رب سلك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم وذاريات ذروا عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم والطور والكتاب المسطور عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم والمجم إذا هوى عليك يا رب واسلك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القبر عليك يا رب واسلك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم علما القرآن وأسألك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علما القرآن عليك يا رب واسلك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت واقعت عليك يا رب وأسألك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم صبح الله ما في السماوات والأرض عليك يا رب وأسألك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم قد الله قولا التي تجابلك قد سمعنا قول التي تجابلك عليك يا رب وأسألك بعقي حرمة بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض عليك يا رب أنا أسألك teenage quick بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذي آمنوا عليك يا رب أسألك بحقي حرمة بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض عليك يا رب أسألك بحق بحُرمة اسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون عليك يا رب أسألك بحق بحُرمة اسم الله الرحمن الرحيم سبيه لله ما في السماوات وما في الأرض عليك يا رب أسألك بحق بحُرمة اسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الحمد لله طلعت النساء عليك يا رب واسلك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم يا أيها النبي لما تحرم عليك يا رب أسهلك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم تبارق الذي يده الملك عليك يا رب أسهلك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم نوم والقلم وما يصترون عليك يا رب واسلك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة من حاقة عليك يا رب واسلك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل عليك يا رب واسلك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا نوح إلى قومه عليك يا رب واسلك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم افني واغني انه يا رب اى قال احيى اليقى انه سمعت واهمTraون من جيئ للك يا رب سلك الحقه بحرم وتسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَنُ مُزَمِلُ عَلَيْكَ يَا رَبٌ أَسَلُكَ بِحَقُ بِحُرْمُةِ بِسِمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَنُ التَّفِّيرُ عَلَيْكَ يَا رب بحق بِحُرْمَةِ بسم الله عليك يا رب سلك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالى الإنساني عليك يا رب أسلك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم والمؤسالات غرفة عليك يا ابحي اعطي بحق بحرمتي بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساعدون عليك يا ابحي بحق بحرمتي بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غربة عليك يا ابحي بحق بحرمتي بسم الله الرحمن الرحيم ألا سوا عليك يا رب وأسلكك بحق بحرمة اسم الله الرحمن الرحيم إذا الشنف عليك يا رب وأسلكك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء عليك يا رب وأسلكك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم وعل للهم مضففين عليك يا رب وأسلكك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء عليك يا رب اسالك بحق وعظمه اسم الله الرحمن الرحيم والسمايات البروج عليك يا رب اسالك بحق وعظمه اسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق عليك يا رب اسالك بحق وعظمه اسم الله الرحمن الرحيم سابح اسم ربك كلام الذي عليك يا رب أسلك بحق لحرمة بسم الله الرحمن الرحيم عليتاك تاك عديث الغاشئة عليك يا رب أسلك بحق لحرمة بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر عليك يا رب أسلك بحق لحرمة بسم الله الرحمن الرحيم لا أُؤسم بهذا مملدي عليك يا رب أسلك بحق لحرمة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس ووحاها عليك يا رب أسلك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم والليل لا يغشى عليك يا رب أسلك بحق بحرمة اسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل سج عليك يا رب أسلك بحق بسم الله الرحمن الرحيم ألا نشرح لك صدرك عليك يا رب أسلك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون عليك يا رب أسلك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ بسم ربك الذي خلق عليك يا رب اسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم وناس لعب في ليلة القدر عليك يا رب اسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا عليك يا رب واسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم إذا ذنزلت الأرض ززالها عليك يا رب واسلك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم والعادية واضحة عليك يا رب واسلك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية عليك يا رب واسلك بحق, بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم الهائم التكاثر عليك يا رب اسلك بحق بحُرمة بسم الله الرحمن الرحيم والأسر إن الإنسان لفي خسر عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم وإلك عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم انا تركيت طعلا ربك عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم فإله في, في القرنش عليك يا رب واسلك بي عقبي بحرمه الله الرحمن الرحيم ارايت الذي كب بالدين عليك يا بسم الله الرحمن الرحيم ان اطينا الكوثر عليك يا رب اسلك بي عقبي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون عليك يا رب اسلك الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله عليك يا رب أسلك بحقه بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي عليك يا رب أسلك بحقه بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد عليك يا رب واسلك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم والعظيم ربنا تلاك عليك يا رب واسلك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم والعظيم رب الناس عليك يا رب واسلك بحق بحرمة أربعة عشر عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة الآلاف آيات القرآن عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة أربعمائة وستة وسبعين ألف كلمة القرآن عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم الذي هو مذكور في كل سورة القرآن عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة ست مئة عشرين في وثلاث مئة ألف حرف القرآن عليك يا رب وأسألك بحق حرمة حرف الألف الذي هو موجود في سبعين وثلاث مئة واربعين ألف موء عليك يا رب بحرمة حرف الله الذي في القرآن في تمامية عشر وأربع مئاتين وأربع مئاتين وإحدى عشر ألف موطع عليك يا رب وأسنعك بحق بحرمة التالي الذي في القرآن في تسعين وتسعين ومئاتين وعشر آلاف في عليك يا رب أسألك بحق بحرمة الثاني الذي في القرآن في 96 واثنائي ألف موطع عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة حرف الجين الذي في القرآن في 93 واثنائي مئتين وثلاثة آلاف موطع عليك يا رب أسألك بحق بحرمة حرف الحاء الذي في القرآن في سبعين وتسعين وثلاثة آلاف عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة حرف الحاء الذي في القرآن في ست وأربع وأردع مئة وعلفين موضعين عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة حرف الداري الذي في القرآن في 92 وعرتع وثلاثة آلاف موضعين وثلاثة آلاف موضعين عليك يا رب واسلك بحق بحرمة حرف الداري الذي في القرآن في فنين في فنين وتسعين في ثلاثين وثلاثenئة وألفي موضعين عليك يا رب وأسألك بحق حرمة حرف الرواى الذي في القرآن في سبعة آلاف موضعين عليك يا رب وأسألك بحق حرمة حرف الزايل الذي في القرآن في مئتي وأربعة آلاف موضعين عليك يا رب واسلك بحق بحرمه حرف السين المديه في القران في فلافينا وفي 103000 مطابق عليك يا رب واسلك بحق بحرمه حرف الشين المديه في القران بي 94 يا لا في موضعين عليك يا رب واسلك حرف الصاد الذي في القرآن في ثلاث مئة وألف عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة حرف الضوات الذي في القرآن في 74 مواطعين عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة حرف الطاء الذي في القرآن في 74 و 200 و 1000 موضعين عليك يا رم وأسلك بحقب بحق حرف الذي في القرآن في 54 و 200 موضعين عليك يا رم وأسلك بحقب حرف العين الذي في القرآن في 20 و 200 وتسعة و تسعة آلاف موطع عليك يا رب وأسألك بحق لحرمة حرف الغين الذي في القرآن في ثماني ومائتين وثني ألف موطع عليك يا رب وأسألك بحق لحرمة حرف الغين الذي في القرآن في أربع مائتين وثمانية آلاف موطع عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة حرف القافل الذي في القرآن في ثلاثة وسبعين مئة وست آلاف موطعين وست آلاف موطعين عليك يا رب وأسألك بحق حَوْوَى واسألك بحق بغرمة حرف الكافي الذي في القرآن في ستين وخمسة مائة في مطرين عليك يا رب واسألك بحق بغرمة الباء في القرآن في اثنين وثلاثين وأربع مائة وثلاثين ألف مطرين عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة حرف لين الذي في القرآن في عشرين ألف موضعين عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة حرف لين في القرآن في 65 150 و 20 ألف موضعين عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة حرف بوادي الذي في القرآن في ستة آلاف موضع عليك يا رب وسلك بحق بحُرمة حرف الهاء الذي في القرآن في سبعين وتسعة عشر ألفاً موضع عليك يا رب سلك بحق بحُرمة حرف اللام الألفي الذي في القرآن في تسعة وفي تسعة عشر ألف موطع عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة حرف الهياء الذي في القرآن في آلف وتسع مئة وآلاف موطع عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة تسع وعشرين حرف القرآن الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا رب واسالك بحقي بحرمه 24 و100000 في مبي عليك يا رب واسالك بحقي بحرمه ادم وحلوه عليك يا رب واسالك بحقي بحرمه ابراهيم عليه السلام عليك يا رب واسالك واسالك بحقي بحرمه كاليل عليه السلام عليك يا رب عسالك بحق حرمتي صفا في السلام عليك يا رب عسالك بحق حرمتي اصرايل عليه السلام عليك يا رب عسالك بحق حرمتي كالي وعسالك بحق حرمتي ملائكه عليهم السلام عليك يا رب وعسالك بحق حرمتي محمد انتل بحق حرمتي عrodشي عليه السلام عليك يا رب وأثنفك بحق بحرمة السماوات والأرضين السابعين عليك يا رب وأثنفك بحق بحرمة الإسم الذي ذكرك به الأنبياء والأبناء والعباد والسهاد والأفداد عليك يا رب وأثنفك بحق بحرمة قطرة الماء الذي تجري من أعين والعباء عليك يا وأسألك بحق بحرمة قدرة الماء الذي تجري من آذان المظلومين عليك يا رب وأسألك بحق بحرمة بكر الصديق رضي الله عنه عليك يا رب واسألك بحق بحرمة أمير الخطب رضي الله عنه عليك يا رب واسألك بحق بحرمة أفناني أفناني. رضي الله عن عليك يا رب اسالك بحق حرمتي علي ابن ابي طالب رضي الله عن عليك يا رب واسالك بحق حرمتي فاطمه الزهراء المطهور النيه السلام عليك يا رب واسالك يا ابي بحرمتي وحسين رضي الله عن الله عليهم سلام وبحرمه زين العابدين İna ve bürmte Musa ve bürmte Ali bin Musa ve Muhammed ve bürmte Husayn bin Ali ve bürmte ablalarım rızwan. Vahiy aleminajmeyin ve zerkah bıhak واسلك بحقي بحرمه اسمك الذي تعز وتلي وعليك يا رب واسلك بحقي بحرمه اسمك الذي تحي وتلي وعليك يا رب وبلي واسلك بحق بحرمه المحبه التي بينك وبين محمد عليه السلام عليك يا رب واسلك بحقي بحرمه احادي والف من اسمك الذي يتحرك به الأرجل عليك يا رب البيت المعمور عليك يا رب وعسلك بحق بحرمة المشاعر الحب عليك يا رب سلك بحق بحرمة عليك يا سلك بحق بحرمة كل صفاتك مكتوبة فيه عليك يا رب سرك بحق بحُرمة اسمك الذي سرك بحق بحُرمة اسمك الذي يأخذ ملك المجد روح الخلاقي عليك يا رب سرك بحق بحُرمة اسمك الذي يا سرك يا حق بيحور مثل به الحور العين عليك يا رب يا سرك يا حق بيحور عليك يا رب سرك يا حق عليه السلام وخلصته من ناري نمرود عليك يا رب وأسألك بحقه بحرمة اسمك لقي به يعقوب يسف عليهم السلام وعليك يا رب وأسألك بحقه بحرمة اسمك ذكرك به أيوب عليه السلام فكشفت أنهضر عليك يا رب وأسألك بحقه بحرمة الذي ذكرك به سليمان عليه السلام ورادت ملكه إليه عليك يا رب رسلك بحق بحرمة هنا وسيدنا وفق لعبيلك العاجزين التوبة تبت لنا الإيمان وارحمنا وارضعنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورحم آباءنا وأمهاتنا وأقربائنا وعشائرنا وأعمالنا وعماتنا واحفظ إيماننا من شر الشيطان وغفر لنا بفضلك يا رحمن وارزقنا رؤية جمالك يا وجمال عبيبك في, في التوسل جنان برحمتك يا رحمن الرحيم